يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نقفة ثم من, نقفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدَيْبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.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 هذا لخص ما نختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤسهم الخميم يصهر به ما في بقونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراق الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكث فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَقَهِيرٌ وَقَهِيرٌ بَيْتٌ لِلْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعَ السُّجُودِ وَأَذَلْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجْجِ يَأْتُوكَ رِجَالُهُ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَافِعَنَّهُمْ وَيَذْكُرُوا ثُمَّ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ عَلَوْمَةً عَلَى مَا رَزَقَهُمْ على مَا رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو غير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكٍ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ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 فإلهكم إله واحدٌ فله أسلم وبشّر المخبّتين الذين إذا ذقرا الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزق لهم ينفقون والبُدْنَ جعلها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لا ينال الله لا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله, وإن الله على نصرهم لقدير للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بمعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ينصرن الله من ينصره إن الله لقبي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَأَيُّكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْنَيْتُهُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقن لهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخننهم مدخلي يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله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 هو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَا ذَلِكُمْ يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ